حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ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 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمناته فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن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 ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلون أولادهم ولا يأتون في البهتان يفترون يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونك في معروف فبايعهم